يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرا سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها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 صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين الله أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 اللهم لك الحمد أنت الحي القيوم ولك الحمد أنت على كل شيء قدير سبحانك ربنا لا إله إلا أنت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانك تقدست أسماؤك سبحانك تعالت صفاتك سبحانك أنت الحي لا حي بعدك سبحانك لا يبقى إلا وجهك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من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 اللهم إنا نسألك يقينا تهون به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا وجعل ثأرنا من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اكفنا شرا النار اللهم اكفنا عذابها إن عذابها كان غراما اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم فاصرف أجسادنا عن النار اللهم إنا نعوذ بسخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا فاغفر لنا ظلمنا لأنفسنا ربنا فاغفر لنا ظلمنا لأنفسنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ربنا إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة ومجال السات النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر عنا ربنا اغفر لنا السيئات وكفر عنا الخطيئات وَتَجَاوَزْنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا سبحانك ربنا ما أعدلك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك لا تعذب من يحبك اللهم إنا نشهدك أنا نحبك اللهم إنا نشهدك وحدك أنا نحبك ربنا إنا نسألك قربك ربنا إنا نسألك الإنس بذكرك يا مولانا يا كريم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك لسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم نور اللهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وشرح به صدورنا ونور به أبصارنا واجعله دليلنا وهادينا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يأتمر بأمره وينتهي بنحيه يا كريم يا منان اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لأمواتنا اللهم وأنزل عليهم في هذه الليلة شابي رحمتك اللهم وأنزل عليهم في هذه الليلة رحمة من عندك تؤانسهم إلى لقائك يا منان اللهم من كان منهم سيئا اللهم فأبدل سيئاته حسنات ومن كان منهم محسنا فزده إحسانا إلى إحسان اللهم واجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين ربنا إننا ربنا إننا اشتقنا إليهم فاجمعنا بهم في جنات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.